نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه وهو غالب آيات القرآن. منهم قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لا إن من فضله لنصدقنا ولنكون من الصالحين الآيات فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاضب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له هذا نزول القرآن ينقسم لا قسمين ابتداء وسبب فالابتداء ما ليس له سبب لنزوله وهذا أكثر القرآن وهذا هو أكثر القرآن ومنه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وايهم المسدر وقال لم يندرك الكتاب المهم ان اكثر ايات القران نزلت ايش بدون سبب ابتداء و... و... واما الثاني فهو السبب وسعه ان شاء الله ابتداء قال وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه سبب الرفع ونزوله بالنصر او الصواب العكس ما لم يتقدم نزوله سببا ها الاول نعم صح لأن السبب هو الفاعل وهو غالب ايات القران الكريم ومنه قوله تعالى ومنه من عهد الله واخترنا التمثيل بهذه الايه وان كان رايها كثيرا لاجل الاشاره الى القصه التي ذكرت فيها ومنهم أي من المنافقين من عاهد الله من هذه مبتدى مؤخر وعاهد الله أي قال اعاهد الله عز وجل أن الله إذا اغنانا من فضله فأتصدقن وأكون وأكونن من الصالح وهذا نذر نذر طاع معلق بشر ونذر الطاعة ينقصف إلى قسمين مطلق ومعلق. فالمطلق مثل أن يقول لله علي نذر أن أصلي رفعتين. والمعلق مثل أن يقول إن شاء الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا. أو مثل هؤلاء لأن مثل هؤلاء. لئن الله من فضله لن صدقنا من نكون نمن الصالح. عرفتم وأيهما اوكد في وجوب الوفاء المعلق لأن المعلق على اندفاع نقمة أو حصول نعمة يكون نذرا يتضمن العهد والشكر لله عز وجل وقد اعطاك الله تعالى ما عاهدته عليه فواجب عليك أن توفي له بما عاهدته عليه وقوله لنصدقن ولنكونن من الصالحين هذه جمله مؤكدة, مؤكدة بثلاثة اللام كم يقسم المقدر والنون الآيات. الآيات فلما آتاهم من فضله فخلوا به وتولوا وهم معرضون فآقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون بعده ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علامهم طيب وعندها الآيات وهل هي الآيات أو الآيتين فلما أتاهم فضل البخلوب وتولهم عرضه فعاقبهم النفاق في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله اعلمهم الايه وفي هذه الايه التحذير من مثل هذا النفر واخلافه وان الانسان اذا نظر لله تعالى شيئا على اندفاع مكروه او حصول مطلوب فلم يفده فإنه فانه ربما يعاقب بهذا العقاب العظيم أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه يعني إلى الموت والأيذ بالله بما اخلف الله ما وعدوه وبما كان وكثير يقول نزل إنها نزلت في, في ابن حاطب في قصة طويلة القصة طويلة انه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد التوبة ولكنه لم يحصل له ذلك والقصه مذكوره في كتب التفسير ولكنها لا صحه لها في ثعلبه بن حاق نعم اي نعم هذه القصه غير صحيحه وذلك لان الرجل مهما أذنب من الذنوب اذا تاب وراجع الى الله فان الله يقبل منه فهذه القصه مخالفه لما علم بالضروره من الدين وهو قبول توبه الله تعالى من التائبين ولهذا ينبغي الانسان إذا سمع مثل هذه القصص التي تخالف القرآن ينبغي أن يحذرها ثم يبين ما فيها من البطلان القسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه هذا سبب وهو ايضا في القرآن لكنه أقل بالنسبة للأول والسبب إما سؤال يجيب الله عنه وإما إلى آخر إما سؤال يجيب الله عنه مثل قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج هل في القرآن مثل هذا الأسلوب يسالونك نعم كثير ولكننا اخترنا التمثيل بهذه الآية لما سنذكره إن شاء الله يسألونك عن الاهله السائل هم الصحابة ويحتمل أنه غيرهم لكن الظاهر أنه هم وليس من عن الأهلة جمع هلال وهو القمر يرى في أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة لكن الحكم يتعلق برؤيته أوله يقول هذه الأهل له ما الحكم منها؟ فقال الله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت للناس أي ناس؟ كل الناس العرب كل الناس العرب والعجم منذ خلق الله الاهله الى إلى أن يشاء الله مواقيت للناس هذه هي المواقيت التي خلقها الله عز وجل لتكون مواقيت نعم هذه المواقيت التي خلق الله الأهلة من أجلها لتكون مواقيت للناس والحج نص على الحج بأن ميقات الحج الأشهر الصلاة ميقاتها يومي زوال الشمس غروبها وأشفدادها لكن الحج أشهر ولم يذكر شهر رمضان مع انها مواقيت شهر رمضان لأن الحج يحتاج إلى سفر وعناء ولأن الحج ليس شهر واحدا بل هو أشهر فلهذا قالوا الحج ذكرنا هذا المثال من أجل دفع ما قاله البلاغيون في أسلوب الحكيم أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بخلاف ما يتوقع إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عنها. يعني إنسان يسألك عن شيء فتجيبه, فتجيبه بخلاف ما يتوقع إشارة إلى أنه ينبغي أن تسأل عن هذا لا عنه فهمتم؟ طيب يقول البلاغيون إن الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة لماذا يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يعود فينقص وش السبب فصرف الله الجواب عما سالوا الى بيان فائده هذه الاهله وليس الى بيان السبب الطبيعي لهذه الاهله فيقال للبلاغيين عفا الله عنه من اين اتيتم بهذا قالوا لأجل أن نمثل ليش؟ لأسلوب الحكيم يقول دولة غير هذا القرآن لا تمثل به إلا على وجه صحيح ستابه. ولا نظن أن الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال مع ان القصة لا أصل لها اصلا أفهمتم الآن هذه الآية يقول البلاغيون إنها من أسلوب الحكيم، لأن الصحابة الآخر، أنت يقول البلاغيون إنها من أسلوب الحكيم، لأن الصحابة لأن الصحابة أن ك يعني ما هو السؤال عن إيش ها عن إيش أين سافرت؟ قريب؟ نعم. مسافر قصر الأقل. هذاك الله. آه طيب. آه من يعرف؟ نعم. سألون عن سبب زيادة نقصان الهلال وسبب زيادة الهلال ونقصانه. سألون عن نعم عن زيادة الهلال ونقصان ليش أول ما يصير صغير ثم يكبر حتى ينتهي. فأجيب بأن ينبغي أن تسأل عن غير هذا هذه مسألة طبيعية فلكية ما بها مصلحة المصلحة لماذا جعلها الله عز وجل لتكون مواقيت الناس والحج للناس في معاملاتهم في معاملاتهم في وفياتهم في ولادتهم في غير ذلك مواقيت كل شيء واضح؟ ولا ينبغي أن تسألوا لماذا تصل وتكرر ولكن هذا ليس له أصل الصحابة سالوا عن الحكمة من ذلك فاجيبوا ببيانه ليش تكرر تصل أجيبوا بأن ذلك من أجل أن تكون مواقيت الناس والحرك ولهذا نجد الإنسان الذي يتابع القمر تماما يمكن أن يحدد لك الليلة بمجرد أن يرى أن يرى القمر يقولك الليلة الثالثة الرابعة الخامسه العاشرة بمجرد أن يرى القمر إذا كان يتتبعه لأنه يسير بتسير الله عز وجل بنظام بديع وسيم منظّم أسألكم الآن ما هو السبب الطبيعي لكونها تكبر تصغر منع؟ المد المد والجزر بالبحر يا شيخ بالارض هذا سبحان القمر يستفيد نوره من من الشمس وكلما بعد عنها كان اكثر مقابله لهد وكلما كثرت المقابله ازداد نورا لذلك كذلك لهذا تجدونه في في النص أو الرابع عشر في الشرق والشمس في الغرب فتكون مقابلة تام فيمتلئ نورا وكلما قرب ضعف نور تجدون القمر في أول الهلال يكون ظهر قوسه إلى المغرب وفي آخر الشهر يكون ظهر قوسه الى الشرق لانه في اخر الشهر يكون اقرب الى الشمس وفي اول الشهر يكون اقرب الى الشمس من جهه المغرب. طيب مثال قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي ما وقيت للناس والحمد في هذا الايه من الفوائد علم الله عز وجل وسمعه علمه وسمعه وفيها ايضا ان الصحابه رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا يحتاجه الناس إذا لم يبين لهم ابتداء إلا سالوا عنه وبذلك كمل الدين الثاني أو حادثه وقعت تحتاج الى بيان وتحذير او <تصفيق> <تصفيق> هذا يوم من, من الاسباب وقعت تحتاج الى بيان وتحذير مثل قوله ولا ان لا ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل اذ الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين هذه نزلت في حادث للتحذير منها نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوه تبوك في مجلس ما راينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بقونة ولا أكتب السن ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبي الله وعيات ورسوله كنتم تستهزم. هذا سبب المنافقون لا يألون جهدا في القدر في الإسلام والمسلم لكنهم يختفون لجبنهم وعدم صراحتهم وخيانتهم وخداعهم يقول ما راينا نسلق الرائنة هؤلاء إلى اخر فقال الله عز وجل لئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب يعني نخذ الحديث ونلعب الف في الافكار ولست ذلك على وجه جد ممن ارغب بطونا يعني اوسع بطونا وساعة البط يقتضي كثره الاكل المعنى ان هؤلاء ليس لهم اهم الا بطون ولا اكذب ألسنا الكذب والاخبار بكذب الواقع ولا اجبن عند اللقاء والجبن هو الشح بالنفس والبخل والشعل بالمال هذه الأوصاف يا اخوان من أحق الناس يجب تصف بها المنافقون المنافقون هم أحق الناس بذلك ومع هذا وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لامته حسب ابن آدم مقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس. نسال الله ان يعيننا على سلوك هذا التنظيم الطبي اكثر الناس جمله بطنهم كلما اغتر وكلما تردى